نرمي النار صغار كبار على الطاغوت الغدار نرمي النار صغار كبار على الطاغوت الغدار نرمي النار صغار كبار على الطاغوت الغدار قاتلنا حزب الاشرار هدوا علينا الاسواط قاتلنا حزب الاشرار هدوا علينا الاسواط عملوا حاجز على الدار في بلدتنا الابيه نرمي النار صغار كبار على الغدار نرم النار صغار كبار على الطاغوت الغدار سلاحي بيدي يا خيي وصيلي امي وبي سلاحي بيدي يا خيي وصيلي امي وبي انقطع جري ويدي ما برضى بالذليه نرم النار صغار كبار على الطاغوت الغدار نرم النار صغار كبار على الطاغوت الغدار يوم دموعك ما بدي حبك اغلى ما عندي ويوم ما بدي حبك اغلى ما عندي لكن ديني يا امي بيطلبني للمانيه نرم النار صغار كبار على الطاغوت الغدار بنرم النار على الطاغوت الغدار من خالد إلى عمر ما بدنا هي تقوم من خالدي الى عمار ما بتناهي تقوم نصرك يا ربي نوار على الأرض الإسلامية نرمي النار صغار كبار على الطاغوت المد نرمي النار صغار كبار على الطاغوت الغدا قاتلنا حزب الاشرار قدو علينا الاسوار